انني وجدت امراة تملكهم واتيت من كل شيء ولها عصب عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يطجرون قالت يا ايها الملأ انني القي الي كتاب كريم انه من ولي مان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وفتوني في أمري ما قت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا تقلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يقع المبسلون